وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمره كلما رمى بحصاد كيفية الرمي يقول ان عمر كان يكبر عند رمي الجمره مع كل حصاد حينما ياخذ الحصاد بسم الله الله اكبر التكبير هنا بدل التسبيح بدل التحميد لأن الله سبحانه وتعالى أو التكبير شعار الإسلام في المجتمع التكبير في العيدين التكبير في القتال التكبير شعار النصر، فكأنه يقول الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم ومن لجأ به لجأ إلى كبير فهنا يكون التكبير ألزم في هذا المقام وبعضهم يقول سبح وبعض العلماء كان يقول لو قال الله أكبر طاعة للرحمن وإرغاما للشيطان كأن فيه ارتباط بأصل السبب وهنا يقال لكل إنسان الله العافية حينما تعلن الحرب على الشيطان وتعلنها واحد وعشرين مرة في اليوم إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان هل بعد ذلك تغفل عنه؟ هل بعد ذلك تسو حتى يضحك عليك مرة ثانية؟ الواجب على الإنسان أن يكون حريص معنا الإنسان ليس معصوم ولكن التساهل الإهمال التراخي فينبغي للانسان أن يتذكر هذا الموقف وبعض العلماء لو اقتصر على الله أكبر ومشى فلا مانع